لتنذر به وذكى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد قلقناكم ثم صررناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقع شمهما إن لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ فَذَلَّهُمَا بِغُرُو فَلَمَّا ذَاقَ شجَعَتَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَقَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا إِلَّا انْغَفِرْ لن لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفخشات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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلموا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والضي بغير الحق وأتشركوا بالله ما لم ينزل به سل قانا وأتشركوا بالله ما لم ينزل به سل قانا وأنتقولوا على الله ما لا تعلمون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوسونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 كلما دخلت أمة لغنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخرعهم لأولاهم قال أخرى هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا مِنَ النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها لا تفتح لهم لا تفتح لَهُم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة تحتها لجل جمل في سأن الخياط وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِنْ جَهَنَّم مِهَاجُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوْفٌ وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون ونزأنا ما في صدورهم من غل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 فَأَذَّنَ مؤذن بَيْنَهُم أَلَقِمَتُ اللَّهِ يَا الظَّالِمِينَ الَّذِينَ لَا يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِجَوًا بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اسمهم ونادوا أصحاب الجنة أسلاموا عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.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 وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتون التي تؤيده يقول الذين نسوا من قبل يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا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 إلا لكذا كذلك نصلك الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلاني حل إلى قومه فقال يا قوم اعفوذوا الله ما لكم من إله غيره إني أغرق عليكم عذاب يوم عظيم قال إن في قال يا قوم ليس بي بلاد ولا جن يرسل رب العالمين العالم وبيت رسالة ترحموا فكذبوه فآجينا هم الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن لم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاه الهود قال يا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لم عاد في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين قال يا قوم Yeah. <laughs> Oh, Bu إلى مدين أخاني شعيفا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكن من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميتان على الناس أشياء إن خير لكم في كل ولا تقولوا بكل شر. الناس نقصا وليفتح من قومنا بالذي نشرته بغير قرا ليست فلن يذيق يحكم الله من وهو خير قال الأول الذين استفروا من قومه لنخرجني نتيف أيض الذين آمنوا معك من قولتنا أو لتعودوا من في مجلتنا قال أولوكم ما تارهين قد اشترينا على الله في ملتكم درد إذ الله منها وَمَا يَكْرِمْ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ مِتَعْتْلَيْنَا رَبَّنَ اشْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ طَلِّنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْلَ الَّذِي ظَلَمُوا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الْخَاسِرِينَ في تَذْهَبْ فَأَشْبَحُوا فِي دَارِ جَدٍّ أَلَمْ نَكُنْ نَحْنُ كَبُشْأَيْكُمْ أَلَمْ نَغْنُ عَنكُم مِّن شَيْءٍ فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالات عبي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قضية من نبي إلا أخذنا أهلنا بالفأساء الضرر إلى علم ثم أبدأنا مكان السيئة الحسنة حفاعة وقالوا وقالوا قد مس آباء الضراء والسراء فأخذناهم ضغبة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس وضياة وهم لا آنين أفأمن أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأس وضياة أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْلَى الْمَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِكُّونِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَبَنَاهُمْ بِذُرُوبِهِمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا مَسِمْعُونَ تِل بَشَّرْنَاهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُ بُشْرَى بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ لِمُبْرِئٍ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا آلِهَتَهُمْ إِنَّهُ لَفِي وَإِن أجدنا أكثرهم لفاسقين ثم برتنا من بعدهم نوسى بالآياتنا إلى فرعان وملئه فضلوا بها فعرضوا كيف كان راجبة المفسدين وقال نوسى يا جبعان إني حكيء من على أن لا أقول على ربي إلا الحق قد جئت كل بيمة من ربك فأخبرني عن إسرائيل قولي قد جئت بآية فات بها لي كل فمن فألقى أصاب فإذا هي ثابان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للنظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لشاحر علين يريد أن يخرجكم من فماذا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في البدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر معنين وجاء السعوة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا الغالبين قال نعم لمن المقربين قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عين الناس واسترهقوه وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن تلق عصار فإذا لم يتلقف ما فوضع الحق وبغل ما كانوا يعملون فغربوا المالك وانطلبوا صابرين وأركي السعرة ساجدين قالوا آمنا بربنا عالمين رب موسى وناه قال فرعا إنا كان مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أجمعا فسوف تعلموا لأضط أن أيديكم وأرجلكم خلاف ثم لأصربنكم أجمعين قالوا وقال الملع من قوم فرعون نجده موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحدي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى يا ربكم إيه لك عدوكم ويسقلكم في الأرض يا رب وكيف تعملون؟ ولقد أخذنا آلة في عون بالسنين ورقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه ولي. صدق مسيئة يقينه بموسى ومن معه فلا إنما طارفهم عن دوان ولا إن أكثرهم لا يعلمون وقالوا من ما تعذب به من آية لتسحرنا بما فما نحولك بنميه فأرسلنا على المكوفان والجراد والقنة والضفادع والدم آيات مخصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكان قوما فَتَنَّى الإِشْرَاقِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْ مُلْكِ سَيِّدِهِ إِذْ مُنْتَلِبُ يُطَالِبُهُ إِذَا هُمْ مُنْكِرُونَ فَرْتَقْنَا مِنْهُمْ فَأَقْرَضْنَ من فِي الْيَمِّ جَنَّحَهُ تَجَرَّبُوا وَكَانُوا عنها وذمرنا القوم الذين كانوا استضعفون مشايق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى عذابا لإسرائيل بما صبروا وذمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا معلشون وجاوزنا بدمي إسرائيل البحر فأدوا على قوم يعكفون على أصنام له قالوا يا موسى جعلنا إذا ننتمال من دارنا قال إنكم قوم تجهلوا إنها أباء متبهون وَقَطْلُ مَا كَانَ يَا مَن قَالَ أَغَيْرَ الرَّحْمَنِ أَجِئْتُكُمْ وَهُوَ رَقْبَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ آتَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ذلكم بها أم من ربكم عظيم ووعدنا موسى فلا في ميلة وأتممناها بعشر فتن ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى قَالَ وتلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال لا ترعني ولكن انقر إلى الجبل سوف فران فلما تجلى الظهور الكبر جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفع فقال سبحانك تبت بليك وأنا أول المؤمنين قال يا شفتي وبكلامي فخذ ما آتيت فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سبيلنا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم فليجزون إلا ما كانوا يعملون واتغذ جدل لهم قواه فلم يرب ان نم لا نتكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَ قد قَدْ خَلّوا قَالُوا لَيَمْحُنَّ رَبُّنَا يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذْ نَاجَى مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّانَا أَسْفِرْ قَالَ بِالسَّمَاءِ قَالَتْ كُونِي مِن قَاضِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَقْطَعَ بِغَصِيَّهِ يَجْرُوْهُ إلَيْهِ قَالَ بَلْ أَمَّا إِنَّ, إن الْقَمَسَ تَضَاعَفُ مِنِّ وَتَأْذُوْ يَقْتُرُونِ فَلَا تُشْمِتْ بِالْعَدَاةِ وَلَا تَجَعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ ربي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غطب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فتذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآهلن ربك من بعدها لغفور وحيد ولما سكت عن يوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين عجلا لميقاتنا فهما أخذتهم الرجمة قال رب لو شدت أن لكتهم من قبل وليان أتهلكنا بما فعل السفناء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا خوفنا لنا ورحمنا وأنت غير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخر إنا هدنا إلينا ويصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب ما للذين يتقون ويكتون الذكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يتدونه مكتب سَمَّا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْمُرُهُم بِالْمَرْضِ وَيَنْهَاهُم عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِيرُ لَكُمْ طَيِّبَاتِ وَيُحَارِبُ عَلَيْكُمُ الخَطَايَاءَ وَيَطْعَعُ أَنْهُم بِصَوْمٍ وَيَطْعَعُ أَنْهُم بِصَوْمٍ الَّتِي كَانَتْ عليهم الذين آمنوا به صالحا ورس لهم واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي هم المفلحون قل يا أيها الناس اتقوا إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأم الذي يؤمن بالله وتلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن بجي يعدلون وقد طرأناهم اثنتي عشرة أسباقا همما وأوحينا إلى موسى باستسقان قومه أي ضرب عصاة الحجر ففجست منه اثنتا عينا قد علم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ كيل لهم اسكلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شك وقولوا مقة وادخلوا الباب شدة وادخلوا الباب شدة نغفر لكم خطيئاتكم سنديد المحسنين فَتَرَبَّصَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ قَارِبُونَ وَيَوْمَئِذٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ سَاءَ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْتَلَمَ مَعِينُ الْقَوْمِ الَّتِي كَانَتْ حاضرة الْبَحْرِ إِذْ يَعُونُ إذ أتين حيتان يوم سبدهم فروع و يوم لا يسبتون لا تأتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمّة من المؤمنين عنون قوما لا مُهلكهم أو مُعذبهم عذابا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسونا ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السود وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيش بما كانوا يفسقون فلما أتوا أما نموا عنه قلنا لم يكونوا قردة وَإِذْ فَأْتَنَا رَبُّكَ يَعَثَّنَّ عَلَيْهِمْ بِلَا يَمَنٍ مِّنْ قِيَامَةِ يسوم مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ وَعْدَكَ لَشَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَدْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعد ذن خلف ولك الكتاب يأخذون أرض هذا الأدمى ويقولون سيغفر لنا أخذوا فلم يؤخذ عليهم مثال فَإِنَّمَا الْفِتَاء أَلَّا يَقُولُ أَلَّا اللَّهُ إِلَّا الْحَقُّ وَدَوَالَ مَا فِيهِ وَالْجَهَالُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجوى المصلحين وإذ نفقها الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكوا ما فيه لعلكم تتقون وإذ بَنِي ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْهَا ذَا ضَعْفِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاهُنَا مِنْ قَدْرِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَتَذَالِكَ مُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَا عَلَّمُوهُمْ يُرْجَعُونَ وَتُعَلِّمُهُمْ النَّبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَوَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَبَ إِنَا الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهِ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القرم الذين كذبوا بآياتها فقصص الفقصص ولم علم يتفكّون ساء مثلا القوم الذين جذبوا بآياتنا وآفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فَأُولَئِكَ هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم آيون لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بنا وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة في الحق وفيه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي مثير أولم يتفكروا ما بصاحبهم إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماعات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل ويذرهم في طغيانهم يعمدون يسألونك على الثاعة أيان مرسادا قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفيل عنها قل إنما علمها وإن تبقى ولكن أكثر من ناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسيه السوء إن أنا إلا نذير وبشير لطوم مؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها دوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا تَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ الدَّعَا رَ اللهَ رَبَّنَا لَئِنْ آتَيْتَنَا نُصْرًا فَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَمَّتْ مَشْوَاهَا جَعَلَ لَهُ سَوَّاءً فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ ففعال الله عما يشركون فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تبعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أَمْ أم أنتم صادقون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألم أرجل يمشون بماء أَلَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَلَمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَلَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ نَكِيدُ لَا نَضُرُّون إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والذين تفعلون من دوني لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يرصرون وان استكلوه الى الهلكه لا يسمعون وتران ينظرون اليك وان الله بشر خذ العفو وانظر بالعفو واعرض عن الجاهل وَإِنَّ يَنزَغِ من الشَّيْطَانُ مِنْهُمَا نَزْغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْغَيْبَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا رَبَّهُمْ أُولَئِكَ خَيْرَاتٌ مَّكَانًا وَرِضْوَانًا وَإِذَا لَمْ تَفْتَحْ لَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا بِتَيْمِنَا قُلْ إِنَّمَا الْأَمْنُ حَائِلٌ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي فَإِذَا بَشَّرَهُمُ الرَّبُّكُمُ هُدًى اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِّرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغِيظِ وَالْأَصْوَاتِ لَا تَكُونُوا مِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَدْرُوكَ لَا يَشْتَكِبُونَ عَنْ رِبَابَتِهِ وَالْجَبْرِ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ